تلك مدينة عراقيه كبيرة وتلك المدينة العراقية الكبيرة هي مدينة بغداد. إن العاصمة العراقية مدينة كبيرة وجميلة في مركز المدينة مصنع قديم وهذا المصنع العراقي القديم صغير جدا غالي رجل عراقي نشيط وذلك الرجل العراقي النشيط مهندس ماهر في مصنع العاصمة الوقت صباح والآن هو داخل إلى ورشة المصنع وهي غرفة صغيرة وظاهر أبو غالي رجل عراقي كبير ان ذلك الرجل العراقي الكبير طبيب مشهور ولذلك الطبيب العراقي المشهور مكتب كبير ونظيف في الشارع المركزي للعاصمة الوقت مساء والآن هو راجع من العمل إلى البيت للراحة سأل ظاهر هل ذهبت إلى العمل؟ يا خالي، قال خالي، نعم خرجت من البيت صباحا وركبت السيارة الكبيرة وذهبت إلى مصنع المدينة فتحت باب المصنع ودخلت إلى الورشة شاهد. هناك عامل الورشة وقلت صباح الخير يا عدنان وبعد الظهر رجعت إلى البيت للراحة وفي المساء ذهبت مع الأخت إلى متحف المدينة